وَوكم قَصَنا مِ قَويةٍ كََتظالمَةَ وَأَن شَأن بَعدَهَا قَوًا آخررين وبَسَنَاء إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِهِمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى ما ساكنكم لعلكم تسالون لا تنقضوا عهدي الى من اتخذتم فيه وما لعلكم تسهرون قالوا دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما جارت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتقذناه من لذون لَنقذف بالحق على الباطل فيدمغوه فاذا هو زاهق لنقذف بالحق على الباطل فيدمغوه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تنصفون ولكم وَلَهُ مَم فيِ السَّمواتِ وَأرض وَلَهُ ِ خَلَاتِ وَأَرض وَمََّ يندَهُ لا يتَك بونَعََّ يبادَتِهِ وَلَا يستَحسوم يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلهة من الأرض هم ْ ك فيِيهمأَالِهَة إَّ الله لَفَسََتَ ك بأَهَة ج الله لَفَست فسحَانَ الله رَبّ اللاب شَّ لا يسأل, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة, من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم فَرُم من منعى وذكر من قرلي اَذِ ذِكْرُنَا نَعِي وَذِكْرُ مَنْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ بَل اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ